ثوب الرجال الناس قد رقدوا وقمت اشكو الى مولاي ما اجد فكنت سجدت وهي اخر, سجدت وهي آخر سجد فوالله سجدت وهي اخر سجدة لها في الدنيا فريق جوال الخير يقدم لبست ثوب الرجال الناس قد رقدوا وقمت اشكو الى مولاي ما اجد فقلت يا عدتي في كل نائبة ومن عليه لكشف الضر أعتمد أشكو إليك أمورا أنت تعلمها ما لي على حملها يقول الشيخ أحمد الحواش وكنت في أبها في الجنوب قبل أربع اسابيع تقريبا أو ثلاثة يقول كان في زواج لفتاة في الجنوب ثم حطت المكياج وزينت نفسها في يوم زواجها ثم صلت المغرب بعد صلاة المغرب انتقض وضوءها فقالت الأمها بروح أتوضى اصلي قالت امها انت مجنونة يوم زواجك تروحين تخربين المكياج اللي فيه قالت يومها بروح أصلي قالت لها والله ما تروحين الآن يوم زواجك طبعا الزواج بيقعد لين الساعة واحدة وثنتين بيطلع اصلا وقت صلاة العشاء قالت والله يا أمي والله ما أقدم أحد على رب العالمين هل عالم كلهم خفتي عليهم عشان لا يشوفون شكلي والمكياج طايح ثم أعجبهم وما همك اني ما أعجب رب العالمين واغضبه لا والله ربي ينظر لقلبي والله لا أصلي ترى بزعل عليك قالت والله يا امي لا اطيعك في معصية رب العالمين ووالله لا اقدم أحد عليه وراحت قدام امها وامها زعلانه وقعدت تتوضا وصنك انسكب المكياج وغسلت وتوضت ثم جاءت وفرشت سجادتها وصلت فوالله سجدت وهي آخر سجده لها في الدنيا الضحى والله سجدت وهي اخر سجدة لها في الدنيا والله سجدت وهي آخر سجد سجد الدنيا. هل جزاء الاحسان الا الاحسان يوم قدمت رب العالمين قدمت وختم لها وهي في أقرب موضع من ما يكون العبد لله وهو ساجد في هذه السنة في الجنوب يا جماعه يتوبون إلى الله أفلا يتوبون إلى الله افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم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 قلوب تدعو ما تبكي قلوب متعودة تشكل العالم ثم الكلمات كأنها نهر جاري وإذا سجدت وحدة فيهن ولا واحد فينا إذا سجد ما تعرف يقول ما تعود يشكل العظيم متعود يشكل الضعوف ما تعود يشكل الغني جل جلالة؟ ما متعود يشكل الفقرة ما تعود يشكل؟, متعود يشكل المساكين ما تعود يشكل رب العالمين لبست ثوب الرجال الناس قد رقدوا وقمت أشكو إلى مولاي ما أجد فقلت يا عدتي في كل نائبة ومن عليه لكشف الضر اعتمد أشكو إليك امورا أنت تعلمها ما لي على حملها صبر ولا جلد وقد مددت يدي بالذل مبتيلا إليك يا خير من مدت إلي يد فلا تردنها يا ربي خائبة فبحر رجودك يروي كل من يردو قسلنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك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 صرخت وقالت استروني ارجوكم لا تفضحوني صرخت وطالت استروني ارجوكم لا تفضحوني وبكت وهل يجدي بوكاء وسليبه العرض المصون العرض المصون صرخت وطالت لا تفضحوني صرخت وقال استروني ارضوا لا تفضحوني وبكت وهل يجد وابكت كأن دموعها ليس سحايب والمزوني وتصيح يا رباه فسطح شجتي يا طول حزني يا مرى حرقة القلب الحزين، يا قذ حجرمي، يا ضيع كرامتي البيت الحصين، أمي نيا وجردوم، سيفا صغيرا وطنوني. وحرقوني وحرقوني ثم اسحقوا عني ودوقوا مهجتي ثم انثروني للموت أشرف منزلا من عيش إذلال